قال والسالبة يعني السالبة الكلية السالبة الكلية تنعكس تنعكس كنفسها نحو لا شيء من الانسان بحجر هنا ايش كلية سالبة سالبة لوجود النفي وكلية لقوله لا شيء هذا كله عكسه لا شيء من الحجر بإنسان يعني إيش كنفسها يعني تنعكس نعم سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر هذه سالبة كلية تنعكس ايضا سالبة كلية كل ما هنالك تبدل موضع المولوع والمحمول لا شيء من الحجر بإنسان طبعا كلاهما صادق لا شيء من الانسان بحجر صادقة لا شيء من الحجر بانسان ايضا صادقة والجزئية الموجبة تمعكس كنفسها يعني جزئية موجبة نحو بعض الانسان حيوان بعض الانسان حيوان هذه موجبة جزئية عكسه بعض الحيواني إنسان والمهملة الموجبة إذن نسقنا إيش الجزئية السالبة والمهملة الموجبة تنعكس كنفسها أيضا تنعكس مهملة نعم موجبة أو إلى الموجبة الجزئية المهملة الموجبة, الموجبة تنعكس كنفسها او الى المجبة الجزئية لانه ما قلنا المهملة في حكم الجزئية نعم. والجزئية الموجبه تنعكس جزئية موجبه ايضا المهملة نعم. اما ان تنعكس مهملة كنفسها او ان تنعكس نعم. مجبة جزئية نحو الانسان حيوان هذه مهملة ايش موجبه الانسان حيوان عكسه الحيوان انسان الحيوان انسان نعم الانسان حيوان الانسان حيوان نعم تنعكس ان يقول بنفسها تنعكس بنفسها الحيوان انسان او بعض الحيوان انسان لا. طبعا هنا كما كررنا القول يعني الحيوان انسان الانسان وحيوان الحيوان انسان يعني هنا لا على سبيل العموم ما. انما القضية صادقه الحيوان يعني في حيوان انسان ام لا في حيوان انسان الحيوان انسان إيه طبعا ليس كل الحيوان ليس كل الحيوان أو تنعكس بعض الحيواني انسان ولعل هذا العكس اولى يعني التنعكس المهمل الموجبة التنعكس نعم موجبة جزئية موجبة جزئية واما الجزئيه السالبة وأما الجزئية السالبة نحو بعض الحيواني ليس بانسان هذه صادقة بعض الحيواني ليس بإنسان صادقة لكن ليس لها عكس والمهمله السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان فلا عكس لهما كما تقدم لا عكس لهما كما تقدم لماذا لانه اذا عكسنا نعم لا يبقى لا لا يبقى الصدق انه يشترط صدق القضيتين فهنا بعض الحيواني ليس بإنسان. بدنا نعكس ماذا نقول؟ بعض الإنساني ليس بحيوان. بعض الإنساني ليس بحيوان. ما بتصدق القضية؟ صح؟ بعض الإنساني ليس بحيوان لا تصدق القضية. المهمله السالبة مثلا الحيوان والمهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان. هذه سالبة. نعم فطبعا أولا الحيوان ليس بإنسان أيضا هي مهملة وسالبة والحيوان ليس بإنسان يعني هناك حيوان ليس بإنسان إذا عكسناها نقول الإنسان ليس بحيوان الإنسان ليس بحيوان أيضا تكون كاذبه نعم قال فلا عكس لهما كما تقدم. إذا لا عكس لهما لماذا؟ لأنه نعم يشترط في العكس أن تبقى قضيتان صادقتين فهنا العكس لا تكون القضيتان صادقتين نعم ثم إن العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي يعني المعنى نفسه يقتضي هذا الترتيب وهي الحمليات والشرطيات المتصلة الجمل الحملية التي لها موضوع محمول والشرطيات المتصلة نعم وأما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط وهي الشرطيات المنفصلة الوضع يعني الذكر يعني بحيث الذكر أنت ترتب كما شئت وهي الشرطيات المنفصلة فلا عكس لها وهذا معنى قوله والعكس في مرتب البيت قال والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع يعني اذا قلت مثلا العدد اما زوج واما فرد هل هذا الترتيب بالوضع لا يمكنك ان تقول يعني لاحظ العدد إما زوج وإما فرد يمكنك أن تقول العدد إما فرد وإما زوج تبايت معي أن هنا ترتيب بالوضع بالذكر يعني أنت كما تشاء يمكن تقول مثلا ان كانت الشمس طالعه أو لا هذه المتصلة هذه المتصلة نعم فهذا مثلا مثلا العدد إما زوج وإما فرد طيب يمكن ان تقول العدد اما فاض واما زوج اذا هنا الترتيب نعم بالذكر وليس بالوضع بينما بالعكس المثال ذكرنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود هنا الترتيب ليس بالوضع يعني ليس بذكرنا نحن وانما بالطبع بالطبع ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ان, كانت إن كان النهار موجودا ا فالشمس طارعه ان كان الليل موجودا فالشمس غير طالعه فهذا ترتيب بالوضع وليس ترتيبا بالوضع الترتيب بالطبع وليس ترتيبا بالوضع نعم نعم لانه انت ترتبها كيفما تشاء كيف تأتي بالوضع بالعكس ماذا تقول العدد إما زوج وإما فرد. جيب لنشوف عكس إله. أنت يعني أنت أنت لك أن تقول العدد إما زوج وإما فرد، ولك أن تقول العدد إما فرد وإما زوج. فلا يختلف المعنى، لا يختلف المعنى. نعم. هو يعني بالنسبة لقول النقيض الموافق إن تبدل طرفيه. الله خلي المطولات آه.